111. إذا فاكهة والنخل ذات الأكمام 112. والحب ذو العصف والريحان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. خلق خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان